الحديث التاسع والثلاثون عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر الذين هاجروا إلى الحبشة لأنهم هاجروا عبر البحر قال ألا تحدثوني سألهم, سألهم سال المسلمين العائدين من الحبشة جاءوا في المدينة قال ألا تحدثوني باعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قال فتية منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم يعني راهبة وكان الحبشة فيها بقية دين من النصارى وفيهم اطلاع الكتاب على ما بقي من الانجيل وفيهم وفي بعضهم دين قوي قالوا بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتن منهم من في الحبشة من الحبشه بس يعني شاب طايش شاب طايش من بلغ من أذاه أنه مع أن هذه من رهابينهم وأنه عجوز تحمل قلة ماء وأنه يعني. تستحق الشفقة وينبغي أن تساعد مثلها لكبر سنها وما تحمله لكن من سوءه, من سوءه هذا الشاب من سوءه ويشبه هذا حال كثير من شباب اليوم إلا من رحم الله فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت قامت من هذه السقطه المؤلمه الاليمه الموجعه التفتت اليه فقالت سوف تعلم يا غدر يا ايها الغادر اذا وضع الله الكرسي هذا هذا عظمه الله هذا الشاهد الان هذا الشاهد الان من الحديث اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت هذا الآن موضع الاقرار النبوي على يعني لولا هذا كيف, كيف نثبت كيف نثبت ما يكون يوم القيامة من كلامها لكن لأن الوحي صدقها صدقت صدقت كيف يقدس الله كيف طاهر من الدنس والآثام أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم رواه بن ماجا وصححه بن حبان وحسنه البوصيري والألباني وذكر ابن الملق في البدر المنير مختصرا وقال هذا الحديث له طرق يحضرون منها عشرة ثم ساق أكثرها وقال السخاوي في مقاصد الحسنه وقد جمعت طرقه في الأجوبة الدمياطية وقال الذابي في العلو إسنادوا صالح وعلق عليه الأرنؤوت حديث قوي بشواهده لما رجعت مهاجرة البحر الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروا له هذه القصة والشاهد منها سوف تعلم يا غدر يا غادر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين إذا من عظمة ربنا أنه يضع كرسية لفصل القضاء ويجمع الأولين والآخرين ويأتي سبحانه لفصل القضاء كما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يأتي يأتي سبحانه ها إذا جاء الله انخلعت قلوب المجرمين انخلعت قلوب المجرمين لأنه يأتي سبحانه في ظلم من الغمام والملائكه ومعه جنوده وجاء ربك ومالك صفا صفه مجيء الله يوم القيامة إذا جاء ربنا عز وجل انخلعت قلوب المجرمين والظالمين لمجيئه وسينصب كرسية ويفصل بين العباد هذا شيء هذا مشهد رهيب رهيب هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فيأتي مع الظلل مع الظلل فإذا هذه في للمصاحبه وليست للظرفية فإنه لا يحيط بالله شيء من المخلوقات لا الغمام ولا غيره لكن يأتي معه الغمام والملائكة قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمامين هذا غمام أبيض خاص ما هو مثل سحاب الدنيا هذا الغمام من الدنيا يوم القيامة تشقق السماء بالغمام غمام أبيض ظل عظيمة عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى قال الله هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي رب او ياتي بعض ايات ربك ياتي لفصل القضاء فيستشفعون بسيد ادم الى سيد ولد ادم والانبياء يتدافعون كل واحد يكون نفسي نفسي وجاء ربك والملك صفا صفا والناس خاضعين وقد جمع الله الجن والانس يتحداهم ان يفروا من, من ارض المحشر لأن الملائكة تحاصلهم بسبعة أطواق من كل سماء ينزل طوق من الملائكة يطوقهم يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان إلا سلطان الله ما اغنى عني مالية هلك عني سلطاني ما علي استطيع. لا جن ولا إنس ولا حد يطير ولا يخترق ولا يتعدى ولا يخرج إطلاقا محكم الحاصرين في أرض المحشر ويأتي الله مع ظلل الغمام والملائكة وينصب الكرسي ويبدأ في فصل القضاء وقد طوى سمواته وأرضه ونثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وأحاطت الملائكة بالخلائق فإذا جاء الله أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون فتوى الحموية مختصر الصواعق معارج القبول تفسير السعدي هذا جدير أيضا بالتفكر فيه نسأل الله أن يسلمنا في الدنيا والآخرة